دوررْن وَمننْ خلَقُت وَوحيدَ وَجَعللتُ لَ مَا لَ نَْدُ دَو وَبَنينَ الشهُودَو وَمهَد لَ تميدَا ثمُ يَقُم أن أأَزيدَ كَلَّ إهُ كانََ لِآياتنَ عنيدَا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 تأصهِ سَقَ وما أأَدرَكم سَقرُ لا تبق وَلا تَذر لوواحة للِبَشِ عليهه تِسةَ عشر وما جعلنا أأَصْحابًا النارِ إللاا ملائكَةَ وما جعلنا عدتَهم إلاا فتنْن وما جعللنا عدتهم إللاا فتنْنَة للَّذينَ كَفروا لستيقنَ الذي نَأوتُ الْ الكتاب وَزدادَ الذينَ آمنوا إمنا.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 فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يقافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذفرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة